Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Aztawó. Aztadilu, aztawó.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 وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ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 الآخرين على سرر موضعونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الله أكبر الله أكبر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 بدل أمثالكم من شئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون لفَرَأيَتُمْ مَا تحرثون أأنتم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَآ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشأو جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر